و آتينا موسى الكتاب بن نبي رخو و ما تورات دا يا موسى و ما فرقان دا يا موسى كتاب فرقان هردو بحسى توراتيني بوشت بجني الفرقان شنكو تورات فرقيه اختنف بين حقيه و نحقيه هردو كجججدوتك لعلكم تهتدون جبارتو خذي تعالى تورات دا موسى دا هين بهدايات بين درس ابي جيرن. دلیل بهتره اوراتیبتشن دا او حقیق او حقیق دیار او التورات دا الدهیبتشن